تعبت في بعضي عنيك كان ناقصني حاجات كتير وحاسس برضو بيكي وعارف انك مش بخير علشان فهمك وعارفك ده ما اللي حاببتي شايفك بتحني لكل ذكرى حلوة جنبك عشتها تعبت في بعضي عنيك كان ناقصني حاجات كتير وحاسس برضو بيكي وعارف انك مش بخير علشان فهمك وعارف تملي حبيبتي شايفي بتحني لكل ذكرى حلو جنبك عشتها وانا زيك برضو اكتري اوقاتي بس رح وفكر انا وانت بعيدنا دي ملقيتش جابة جتلي من يمكن لو حكتلي تقليل كسبنا ايه وانا زيك برضو اكتري اوقات بس رح وفكر انا وانت بعيدنا دي ملقيتش جابة جتلي من يمكن لو حكتلك انت قدير كسبنا ايه تعبت فبعضي عنك كان ناقصني حاجات كتير وحاسس برضو بيك وعارف انك مش بخير علشان فهمك وعارفك تملحة بيتي شايفك بتحني لكل ذكرى حلوة este لسه بكره حبي لكن كل اللي فاتك ممكن احكي لك عليه اصعب ايام في عمري ما اقدر اشوصفها ومري واكيد حسيتي بيا واشتي ايام زيها محدش فينا عارف لسا بكره حبي لكن كل اللي فاتت ممكن أحكي لك عليك أصعب أيام في عمر مقدرش أوصفها عمر وأكيد حسيتي بيا وعشتي أيام زيان منك زيك برضو وقتا أوقات راح وفكر أنا وإنتي بعدنا ليه mi eljöttünk a baj kedvem, mi nem lehet, ha kedvem te őléj, kisbne én, én bárdu akkári, akkári, de a tájta fájdani, kenna ismi hajjat kétir, és hiszis varrózik, vagy én nem jó? Aha, hogy érted? Több, hogy